ثَمَنُوا مِمَّن كَذَبَ على اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِجْهَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ قُلْ لَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكْثِرَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْأَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ وَيُكْثِرُهُمْ بأحسن الذي كَانُوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين مِن دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز إِقَامَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ يُرَادِ اللَّهُ إن رادني الله بظل هل هن كاشفات ظله أورادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكمون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإننا ما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفل انفس حين موتها والتي لم تمت في ملامها فيمشك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرام ففي ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتقدوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعفلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده سأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلِ اللَّهُمَّ نَسَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَرَوَّضَ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ما كانوا به يستهزئون فاذا مثل انسان ضرب دعانا ثم اذا خول الله نعمه منا ثم اذا خول قال انما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 والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أشرفوا ولا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا